يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا أما الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون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 بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون